قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدوا ومن خلفهم سدوا فغشيناهم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 إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ومنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا اننا تطيرنا بكم لا ان لم تنته لنرجمنكم ولا مسننكم منا عذاب اليم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 فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد للرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ربكم فاسمعون قيل دخر الجنة قال ليتقوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما زلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء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 إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محبوون وآية اللهم الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبّ وأخرجنا منها حبّ فمنه يأكلون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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أن طعم من له يشاء الله وطعمه إم إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا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 هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم, وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجله بما كانوا يكسبون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 خلقنا لهم مما عمل التيدين أنعام أنعام فهم لها مال يكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون تخذون من دون الله آله تلعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قو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 فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوَقِّدُونَ أَوَلِيسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَيْهِ يَخْلُق يخلق مثلهم وَهُوَ وهو الخلاق العليم يَعْلَمُ to be